قدَدُوضَ اللهَّهُ عَمُمِنينَ إابوبعُونكَ ت تحتَت تَ جوَواتِ فَعَمَمَا فيِي قُلوبِهِ فَأَن زَل السكينَةَ عَيجِب فعَمَ ماَا فيِي قُلوبِهِم فَأَن زَل سكينَةَ عَلَجِب وَأَثَابَم فَدْخَ قربَا وَمَ غالمَ كثيرتَ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 وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا لذبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا وَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْسُوفًا لَّن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَرْضَةٌ منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب لليما يجعل الذين كفروا في قلوبهم الحنيه حنيه الجاهليه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين فانزل الله على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسولا رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤون تَكُمُّون مُقَصِّرِينَ لا تُقَاتِلون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد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 سيماهم في وجوههم من فر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع نخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آسوا وَلِحَاتٍ مِنْهُمْ مَوْفِرَةً وَأَجْرًا